بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذذكى او يتذكر فتاء فاوه الذكرى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 الى طعام ان صببنا الماء فضقنا الارض شقا فانبتنا فيها حببا وعنب وقطفا وزيتونه ونخلا فان فيها حَبٌّ وعِنَبٌ وقَضْبٌ وزَيْتُونٌ ونَخْلٌ وحَدائِقُ غُلْبٌ وفاكهَتُهُ وأَبٌّ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ كَإِذَا أَجَاءَتِ الصَّاخَّةُ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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبَةٌ تُرْقِقُهَا قَتَرًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ